ولكل أمّة جعلنا من سكّل يذكر اسم الله علما رزقهم من بهيمة الأعوام فإلى مكم واحد فله أسلموا وَذَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ